بسم الله الرحمن الرحيم نوقف الطريق الى الله يقدم الحمد بالله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اما بعد ذكر الشيخ المصنف رحمه الله في انواع الادلة قدمنا على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى على عرشه واثبات العلو والفوقيه له عز وجل يقول ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الاشياء بانها عنده وهذا يدل على انه سبحانه ليس في كل مكان وبعض الاحاديث صرحت بانه عنده فوق العرش وهو صريح في اثبات الفوقيه و هو من من هذا النوع ايضا من الادله بان بعض الاشياء عنده قال الله تبارك وتعالى ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فالملائكه عند ربهم عند تدل على انهم في السماء عند الله عز وجل وقال تعالى وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون لا ينقطعون استحسرون ينقطع وقال تبارك وتعالى فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يسأمون لا يملون لا يصيبهم ملل من العباده وقال تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون وقال تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ القوالة رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعاد وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي كتب عنده في كتاب فهو موضوع فوق العرش عند الله عز وجل فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي رحمته وعز وجل اوسع من غضبه حديث متفق عليه رحمته سبحانه وتعالى تنال خلقا من خلقه اكثر ممن ينالهم غضبه عز وجل قد ذكرنا من قبل انه لا منافات بين هذا وبين ان 999 في النار وواحد في الجنه فان هذا في بني ادم وليس في عموم الخلق هم هؤلاء 99 999 لا يلزم ان يكونوا مخلدين في النار بل يمكن ان يخرجوا منها الى رحمه الله بعد ذلك ولا يلزم من هذا الحديث ما يعني استنباء يعني حاول بعض اهل العلم استنباط ان النار تفنى من ذلك هذا قول باطل وزل من الذلات والحديث دول وان الرحمه تسبق الغضب او تغلب الغضب ولا يعني انطفاء الغضب بالكليه لكن الرحمه اوسع والرحمه اسبق ومن تنالهم رحمه الله عز وجل من خلقه اكثر هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم وقال ولمسلم عنه في حديث طويل وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفظتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده اي في الملئ الاعلى من الملائكه وارواح النبيين والسكينه سكون القلب وطمان وطمان وطمانينته وطمأن تنزل عليهم من الله عز وجل ويخلق الله ذلك في قلوبهم وحتى كلمه تنزلت تدل على علو الله عز وجل فان الله ينزل السكينه من عنده في قلوب المؤمنين رب غشيتهم الرحمه وغمرتهم وابطتهم شملتهم الرحمه وحفتهم الملائكه احاطت بهم تشريفا لهم وذكره الله بالثناء عليهم والمدح لهم في الملئ الاعلى كلمه هدا في الملئ الاعلى يدل من الملئ من هم الملئ الاعلى وقد ذكر الله عز وجل قال ما كان لي من علم بالملئ الاعلى اذ يختصون والملئ الساده فهم سادة اهل السماوات والارض الذين هم اعلى منهم عند الله فيما عندنا هم الملائكه الاعلى وهم اعلونا فهذا يثبت علو الله عز وجل بالاولى قال وفيهما في الصحيحين عنه ان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا عند إن ظن عبدي بي فانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ طير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أثاني يمشي أتيتُه هرولة حديث رواه البخاري هو في هدي في نظن هو هو رواه البخاري هو رواه مسلم رواه البخاري ومسلم وقوله عز وجل واذا ذكرني في ملء ذكرته في ملء خير منهم استدل به من قال بتفضيل الملائكه على البشر وهذا لا يدل دلاله ظاهره في ذلك على الدوام وانما المجموع ربما كان خيرا من المجموع في الدار الدنيا قد يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء عموما داخلون في هذا فمن ذكر الله في ملء فيه نبي فكيف يقال ان الله يذكره في ملء خير منهم الا بان الانبياء ان الملائكه افضل لا يلزم من ذلك مجموع ملء الملائكه اكمل من مجموع ملء الصالحين في الدنيا ولا يلزم من ذلك تفضيل الواحد على الواحد كما ان ذلك التفضيل في الدنيا لا يلزم منه التفضيل في الاخره وصح اقوال العلماء في ذلك ان مؤمن ان المؤمنين مصالح المؤمنين خير من الملائكه في الاخره اذا غفرت ذنوبهم وكفرت سيئاتهم ومحيت هذه السيئات فانهم يقولون افضل عند الله عز وجل واما كما قال عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه واما ما كان في الدنيا ف النبي عليه الصلاه والسلام افضل خلق على الاطلاق في الدنيا والاخره ومن سوى ذلك فالله عز وجل اعلم وقد يدل ذلك على ان مؤمني الملائكه على ان ان الملائكه افضل من صالح المؤمنه في الدنيا هذا حديث وان تقرب اليا شبر تقربت اليه ذراعه وهذا على التقريب مقصد شبرا وذراعا المقصود منه التقريب لاذهان الناس والا ف التقرب الى الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يكون فعلا ان يمشي الى الله عز وجل الى مسجد المسجد يمشي يمشي مسافه عمر رقائقها ككذهاب الى مسجد او الى حج او عمره او جهاد فهذا تقرب الى الله بالمسافه فيمكن ان يحمل على ظهري وهو اعم فان التقرب الى الله عز وجل لا يمكن ان يكون دون انتقال البدن فالحديث يدل على ان الله يتقرب الى عبده اكثر مما تقرب العبد الى ربه عز وجل وقرب الله سبحانه وتعالى من عبده قرب يليق بجلاله وعظمته وهو لا ينافي علوه وفوقيته وذلك ان الله عز وجل فوق عرشه ولذا قال ذكرته في ملء خير منهم اي عنده سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت ذكر تقربه فالعلو والفوقيه لا ينافي القربه والدنو فهو يدنو من خلقه كما شاء قربا يليق بجلاله وعظمته قربا لا يشبه قرب المخلوق من المخلوق فاذا كانت الارواح تتقارب بكيفيه غير كيفيه الابدان fa aula wa aula an yakuna qurb ar-rabb subhanahu wa ta'ala qurb ar-rabb azza galla min khalqihi laysa kaqurb al-makhluq min al-makhluq wa nahnu najham kayfiyat taqarub al-arwah wa nuqirru bihi fi nafs al-waqt fa aula bina an nuqirra bi qurb Allah min khalqihi qurban haqiqiyan مع ثبوت علوه عز وجل على عرشه والباع هو المسافه بين ذراعين منفردين فالله عز وجل يقرب من عبده اكثر مما يقرب العبد من ربه وفي اتقرب وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث الى ان قال ثم خرج علينا فقال الا تصطون كما تصف الملائكه عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكه عند ربها قال يثمن الصطوف الاول وتراصون في الصف رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد حديث صحيح ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى عند ربهما عز وجل فحج ادم وموسى وهذا فيما يظهر احتجاج أرواح وهم عند ربهم في السماوات العلا وهذا الدليل يعني واضح كما ذكرنا يقول ومن ذلك من أدلة إثبات علوه الله على عرشه من أنواع الأدلة الرفع والصعود والعروج إليه وهو أنواع رفع أشياء إلى الله صعود أشياء إلى الله منها رفعه وإيسى عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما رفعه الله إليه هذا دليل قاطع على أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء إلى الله عز وجل ولا يجوز أن يقال أن الرب في كل مكان إذن فلو كان في كل مكان فما معنى الرفع إليه هذا معنى ستغي واضح فقال تبارك تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا وسياتي ان شاء الله تعالى ذكر الاحاديث الوارده في نزوله الارض فك من عددا في اخر هذه الامه بشريعه نبييهم محمد صلى الله عليه وسلم في اشراط الساعه ومن الصعود انواع الصعود صعود الاعمال اليه كما قال تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يرفعه الله وقيل والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب ويقبل الكلم بالعمل الصالح والاول اصح اليه الى الله يصعد الكلم الطيب من كان يريد عزه فاذ الله لعزه جميع اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يرفعه الله عز وجل في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعد لثمره من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب فان الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه الفلوه هذا المهر الصغير اللي هو الفرس الصغير حتى تكون مثل الجبل حتى تكون اللقمه مثل الجبل اللقمه من الكسب الطيب او التمره من الكسب الطيب تكون مثل الجبل رواه مسلم مع البخاري وقال ان العمري بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يذكرون من جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفون حول العرش لهن ندوي كدوي النحل يذكرنا بصاحبهم الا يحب احدكم ان لا يزال له عند الله شيء يذكر به هي صحيحه رواه ابن ماجه واحمد الحاكم وصحه الالباني في رساله يعني عمل العبد يصعد الى الله عز وجل ويحيط بالعرش يطوف يطيف بالعرش يذكر بصاحبهن لهن دوي صوت مثل الطنين او نحو ذلك كدوي النحل يذكرنا بصاحبهن عند الله عز وجل يقوي عن هذه الكلمات تجعل في صورة يعني محسوسه وتذكر بمن قاله الا يحب احدكم ان لا يزال ان لا يزال له عند الله شيء يذكر به فهذا دليل على اوان رفع الاعمال الصالحه من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل ثم من دلاله ثانيه وهو انه عند الله ان لا يزال له عند الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوه المظلوم فانها تصعد الى الله عز وجل كانها شراره سريعه الصعود جدا الى الله تقبل تصعد الى الله عز وجل وتقبل عنده وينصر الله عز وجل المظلوم قال الذهبي غريب اسناده جيد صححه الالبني صححه الحاكم وفي الصحيحين من حديث معاذ ابن جبل مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب لو اتفق عليه يعني اذكره شاهدا لحديث تصعد يعني ايه ليس بينها وبين الله حجاب يعني تصعد الى الله لا يحجبه شيء وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يخفض الميزان ويرفعه بمشيئته عز وجل يخفض من يشاء ويرفع من يشاء يثقل موازين من يشاء ويخفض موازين من يشاء قال يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل يرفع إليه عمل الليل قبل ان يأتي النهار الذي بعده ويرفع إليه عمل النهار قبل مجيء الليل الذي بعده وذلك في صلاه الصبح وصلاه العصر تجتمع الملائكه الذين تعاقبون فينا ويصعدون الى الله باعمالنا وفي الروايه الاخرى يرفع لي عمل الليل قبل عمل النهار ومعناه قبل ان يشرع الناس في عمل النهار بسطوع الشمس وطلوء الفجر وقبل ان يرفع لي عمل الليل عمل النهار قبل عمل الليل اي قبل ان يشرع النهار في الناس في عمل الليل كيف يجمع بين هذا الحديث وهو ظاهر فيه ان جميع اعمال ترفع الى الله وتعرض عليه وبين انه يصعد إلي اليه الى اصد الكلام الطيب والعون الصالح اعمال العباد السيئه اذا رفعت لم تفتح لها ابواب السماء ولم تصعد الى الله عز وجل بل ترد على صاحبها والله اطلع عليها ولكن يرد الاعمال الخبيثه ويلقيها في وجه اصحابها كما ورد في من لم يحسن صلاته انها تلقى في وجهه وترد عليه كالثوب الخلق ويرمى بها في وجهه لا حول ولا قوه الا بالله قال عليه الصلاه والسلام يرفع يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لا احرقت صبحات وجهه من تهى اليه بصره من خلقه لا احرقت انوار وجهه عز وجل جميع خلقه فان بصر الرب لا ينتهي حتى يحيط بجميع الخلق من انتهى اليه بصر خلق اي الخلق كلهم وذلك انه لم يهيئهم في الدنيا لتحمل النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى فاذا انشاهم نشاه الاخره جعله في هيئه يتحملون بها النظر الى وجهه عز وجل يقول وفي ذلك احاديث لا تحصى في الصحيحين ولهما ومنها صعود الأرواح إلى الله عز وجل أعني أرواح المؤمنين قال الله تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم الكار يعني هو ذكر عروج المسيح رفع المسيح وصعود الأعمال وصعود الأرواح الطيبة هذا النوع ثالث من الصعود وصعود الأرواح الاول الامام احمد الاول الايه ان الذين كذبوا ياتينا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء من اول السماء الدنيا لا تفتح لهم ابواب السماء مفهوم المخالفه يدل على ان ارواح المؤمنين تفتح لهم ابواب السماء وانهم يدخلون الجنه دل ذلك على ان ارواح المؤمنين تدخل الجنه قبل القيامه ثم اذا كانت القيامه سلكت الارواح في الاجساد وتدخل الجنه اما الكفره فلا تدخل ارواحهم ولا يدخلون الجنه ابدا لا بالارواح ولا بارسال حتى يدخل الجمل ذكر الناقه في سم في ثقب الخياط الابره وهذا امر مستحيل وانما يضرب على سبيل المبالغه في الاستهانه هذا لا يقع ولو جئل الجمل شيئا اخر لما صار جملا انما يكون جملا فلا يفتحيل أن أدخل من ثقب الإبرة وقيل الجمل هو حبل استفينة الغليظ والأول أظهر وأصح وأشد في المبالغة في نفي دخول الكفار الجنة نسأل الله الجنة وعذو الله من النصر روى الإمام أحمد من حديث الزراء بن عازب الطويل في قبض الروح وفيه قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل ال اليه ملائكه من السماء بيض ولوجه كان وجوههم شمس من النور يعني معهم كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه والحنوط هو الطيب الذي يجعل مع الميت حتى يغشى منهم حد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه فيقول ايتها النفس الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان قال فتخرج فتسيل كما تسير القطرة من فيه السقاء يعني تخرج بسهولة تخرج سلسة سهلة في خلاف الكافر فإنها تنزع كما ينزع السفود أي الشوك من الصوف المملول أعوذ بالله قال فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين يعني أعوانه مبيد الوجوه لا يتركون الروح في يده طرفة عين حتى ياخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كاطعب بنفحه مسك على وجه الارض يعني ان الميت اذا مات كما ان اهل الارض يكفنون بدنه ويحنطونه ففالملائكه تحنط وتكفن روحه قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملء من الملائكه الا قالوا ما هذه الروح الطيبه فيقولون فلان ابن فلان بأحسن اسماء التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا الى سماء الدنيا فيستفتحون له فيشيعوه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها حتى ينتهوا به بها الى السماء السابعه فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي فيه اليم اللين من العلو والارتفاع وكلما علا اتسع يكتب كتابه في الين ليكون من اهل الين قال يقول الله عز وجل التوب كتاب عبدي في الين واعيدوه الى الارض هي اعيد الروح الى الارض مره اخرى للسؤال في القبر فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى وبعد ان تعاد وقد دفن الانسان يسال ثم بعد ذلك ان كان صالحا اطلقت هذه الروح وفعل وفتح له باب الجنه ومنه ربما تدخل الى الجنه والى السماوات كما راى النبي عليه الصلاه والسلام ارواح الانبياء في السماوات و ذكر سبحانه وتعالى ارواح الشهداء انها عنده في الجنه يقول ومنها عروج الملائكة والروح إليه قال الله تعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه تعرج تصعب الملائكة والروح أصح الأقال فيه أنه جبريل عليه السلام وقيل الروح أرواح بني آذن فيحتاج إلى التقييد بأنها الأرواح الطيبة وقيل الروح ملك عظيم لا يعلمه إلا الله وقيل خلق من خلق الله وقيل لا يعلمه الا الله اصح الاقوال ما يدل عليه القران نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين فالروح جبريل عليه الصلاه والسلام وذكر بعد الملائكه تخصيصا بعد التعميم لشرفه ومنزلته تعرض الملائكه والروح اليه وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه العصر وصلاه الفجر ثم يعرض الذين باتوا فيكم ثم دي عرض جمله على جمله ثم ان اشاءن يكون ان يعرض الذين باتوا فيكم فيسالهم ربهم يعني وهو اعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون فيكون عليه وهذا يؤكد فضيله الصلاه في الجماعه في الصبح والعصر واهميه هاتين الصلاتين خصوصا وعنه اما البيرره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تبارك وتعالى ملائكه يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى نادى وهلم الى حاجتكم يدعو بعضهم بعضا تعالوا ايها الملائكه الى حاجتكم هؤلاء قوم ذاكرون قال فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا من كثره الملائكه الذين يحفون بهم ما اشرف هذا الامر وما اعظم منزله هؤلاء ان الملائكه تتكاثر عليهم لتنظر اليه وتحفهم تكريما لهم فيحفونهم بأجن حكيم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمددونك سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال فيقول تعالى هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول وكيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا لك أشد عبادة كانوا لك أشد عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألوني قال يسألونك الجنة نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو انهم راوها قال يقولون لو انهم راوها كانوا اشد عليها حرصا واشد لها طلبا واعظم فيها رغبه قال فما ما تعوذون قال يقولون من النار قال يقول هل راوها قال يقولون لا والله ما راوها قال يقول فكيف لو راوها قال يقولون لو راوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافه قال فيقول فاسدكم اني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكه فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجه في روايه عبد الخطا ليس منهم انما جاء لحاجه يعني انما جاء لانه يريد وثه مقابله رجل منهم او ينتظر احدا لامر دنيوي او غير ذلك قال, قال الله عز جل هم قال هم الجلتاء لا يشقى بهم جليسهم تفق عليه وبروذي بخير في رواية في الصحيح قال الله عز جل وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم يغفر الله عز جل للإنسان ويتوب عليه مجرد صحبة الصالحين والجلوس معهم في مجالف الذكر ومجالف الطاع شرف عظيم وهو الحيث من جهد الدلالة على صعود الملائكة قال إن أن الملائكة تصعد إلى الله عز وجل وتخبر الرب سبحانه وتعالى وهو أعلم بما يصنعه عباده في الأرض وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يأتي الناس عيانا يعني يرونه ويشاهدونه قبل الموت ويشاهدونه فاتى موسى عليه عليه الصلاه والسلام فلطمه فذهب بعينه يظهر يظهر ان ان ماله موسى اتى في صوره محسوسه له عينان فذهب بعينه يعني فقى عينه فارج الى ربه عز وجل بالشاهد فقال يا ربي بعثتني الى موسى فلطمني فذهب بعيني ولولا كرامته عليك لشققت عليه ونالك الموت كيف ضربه موسى وهو يعني موكل بامر الله عز وجل يمكن ان يقال ان ملك ان موسى لم يعلم ملك الموت وظنه صائلا عليه ويمكن ان يقال ان ذلك لظنه انه اخطا في امر الاجل وانه لا بد ان يستاذن اولا وظن انه قصر في ذلك والله اعلم وطعن الزنادقه في هذا الحديث ولا وجه لطعنهم فإن الأمور محتملة لعدة توجيهات في شأن لطم موسى عليه الصلاة والسلام لملك الموت وقد رد الله عز وجل عينه عليه والحديث يدل على فضيلة عظيمة لموسى عليه الصلاة والسلام لقول ملك الموت ولولا كرمته عليك لشفقت عليه قال ارجع إلى عبدي فقل له فليضع يده على ثور فليضع يده على ثور فله بكل شعره وارث كفه سنه يعيشها فاتاه فبلغه ما امره وهو يدل على انه استاذن عليه في مساله القبض الروح قبض الروح يعني اخبره بانه تقبض روحه واخيره يعني انه خيره بين ان يبقى مده ثم تقبض روحه او يقبض الان كما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند فاختار ما عند الله ان التاخير هذا ثابت الانبياء قال ارجع الى عبدي فقل له فليضع يده على ثور فله بكل شعره وارت كفه سنه يعيشها فاتاه فبلغه ما امر ما امر فقال ثم ماذا بعد ذلك قال الموت قال الان يعني فليقبض روحه الان ومر الوعد الاولاني كان ايه كان من علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون وعلم الله ان موسى لن يختار ذلك كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطر ان يكون له ما في الدنيا وان يرى الفتوحات العظيمه لامته وانما اختار ما عند الله عز وجل فكان ذلك بعد ذلك قبل قال فلان قال الان فشمه شمه قبض فيها روحه ورد الله على ملك الموت بصره اي بصر العين التي ذهبت وفي لفظ ان طلط عينه ففقعها فرجع فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت لا يريد الموت الان او ظن موسى انه يمكن ان يطول ذلك الى ما شاء الله قال فرد الله عليه عينه وقال ارجع الى عبدي فقل له ان كنت تريد الحياه فضع يدك على متن ثوري وده يوضح الروايه الاولى اللي هو قل له فليضع يده اي ان كان يريد الحياه ولكن لا بد من الموت بعد ذلك فالموت حق على كل انسان كل من عليها فان كل نفس ذائقه الموت قال وفيه قال يا ربي فالان وقال ربي ادنيني من الارض المقدسه رميه بحجر وذلك انه مات عليه السلام في فتره التيه دون ان يدخل بنو اسرائيل الارض المقدسه وكان موسى عليه الصلاه والسلام مشتاقا اليها فسال الله ان يدنيه منها يقربه منها رميه بحجر على قدر مرمى حجر من الارض المقدسه يدفن هناك قرب الارض المقدسه وهي ارض بيت المقدس ولذا قال العلماء ان من استطاع ان يدفن في الارض المقدسه كارض مكه والمدينه او بيت المقدس فليفعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لاريتكم قبره الى جانب الطريق عند الكثيب الاحمر صلى الله عليه وسلم لو كنت هناك لاريتكم قبر موسى الى جانب الطريق عند الكثيب عند كوم التراب الاحمر عند قرب الارض المقدسه اين بالضبط لا نعلم لا يعلم قبر نبي على الاطلاق الا قبر النبي عليه الصلاه والسلام على وجه الارض واما الانبياء الاخرون فقبورهم موجوده ولكن لا نعلم مكانها على وجه التحديد قال ومن ذلك معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى والى حيث شاء الله عز وجل كما ثبتت به الاحاديث الصحيحه المشهوره في الصحيحين وايه بهما روى البخاري عن انس ابن مالك عن مالك بن اسحار رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليله اسرى به. قال بين انا نائم في الحطيم وربما قال في الحج مضطجعا والحطيم هو الحج الذي بجوار الكعب اذ اتاني اات فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه الى هذه قلت للجرود بعض الرواه يسالوا بعضهم بعضا وهو الى جنبي قال من ثغره نحره الى شعره الى شعره اللي هي ما فوق العانه ثغره النحر الحفره الصغيره التي تكون اسفل الرقبه شق صدر النبي عليه الصلاه والسلام قبيل المعراج قال وسمعته يقول من قصه الى شعره ايضا نفس المكان قص قصه الى ثغره النحر قال فاستخرج قلبي ثم اتيت بطستم من ذهب مملوءه ايمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم ويد وتيتو بتسط من ذهب كيف تستعمل الاواني من الذهب وهي محرمه الملائكه تستعمل ما شاء الله وانما هي محرمه على اهل الارض لانها للكفار في الدنيا ولنا في الاخره واحكام الملائكه من عند الله عز وجل وهم في الجنه يذهبون يجيئون فأحكامهم منفصلة وكيف يجمع بين هذا وبين ذكر شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو صغير شق صدره وهو صغير كان لاستخراج حظ الشيطان منه استخرج منه مثل العلقة وقال هذا حظ الشيطان منه فأخرجه وكان هذا زيادة هذا ملئ إيمانا فالأول كان لنزع حظ الشيطان والثاني كان لملئه إيمانا وحكمة صلى الله عليه وسلم قال ثم اتيت بدابه دون البغل وفوق الحمار ابيض فقاله الجارود والبراق يا ابا حمزه قال انس نعم والظاهر ان القائل بها اسند قتاده ان الجارود كان حاضرا في المجلس مجلس انس رضي الله عنه ان ابا حمزه كنيه انس فقال انس نعم يضع خطوه عند اقصى طرفي يخطو الخطوه الواحده على مد البصر عند اقصى طرفه طرفه لو نظره بصره فالخطوه الواحده منه قدر مد البصر عده كيلومترات يعني قال فحملت عليه فانطلق جبريل حتى اتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومعك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم ارسل اليه في شان المعراج على الصحيح من قول اهل العلم وذلك ان نزول الوحي من عند الله عز وجل الى رسوله عليه الصلاه والسلام معلوم عند اهل السماء كما يدل عليه حديث اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماء كسلسله على صفوان وقد طبق الحديث فمعنى ارسل اليه اي في شان المعراج ارسل اليه لياتي قال نعم قيل مرحبا به فنعم المديء جاء او فلنعمل مديء جاء ففتح فلما خلصته فاذا فيها ادم فقال هذا ابوك ادم فسلم عليه صلى الله عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صار حتى اتى السماء الثانيه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومعك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتحت فلما خلصت فإذا بيحيا وعيسى وهما ابن الخالة قال هذا يحيا وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح وهو دليل على أن المسيح عليه الصلاة والسلام من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لقيه مؤمنا ويموت على ذلك فهو معدود من الصحابة بل هو أفضل الصحابة على الإطلاق صلى الله عليه وسلم لأنه قابله حيا رئيس عليه السلام في السماء الثانيه واما باقي الانبياء فهي ارواحهم مصوره في صوره اجسادهم ويدل على ذلك اولا ان النبي عليه السلام اخبر بان قبر موسى في الارض وقد قابله في السماء فهذه الارواح التي تنطلق حيث شاء الله عز وجل وتدل انه صور في صوره اجسادهم ما ياتي من ذكر او وصف ابراهيم وايضا ما ذكر في بعض الات من ذكر وصف المسيح صلى الله عليه وسلم قال ثم صعدت الى السماء الثالثه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء وجاء ففتح او ففتح فلما خلصت الى يوسف عليه السلام قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح في الواقع في الصحيح قال فاذا هو قد اوتي شطر الحسن نصف جمال الدنيا عليه السلام. لو ان الناس في الدنيا زوميا جمالهم لكان كل الجمال الذي في الدنيا للجميع في, في كفه لكان موسى عليه لكان يوسف عليه السلام في الكفه الاخرى قال تسلم عليه تسلمت عليه فرد ثم قال محضا بالاخ الصالح النبي صالح ثم صعد به حتى اتى السماء الرابعه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل وما معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فلنعمل ما جاء ففتح له ففتح فلما خلصت الى ادريس قال هذا ادريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح وهذا من الادله الظاهره في ان ادريس ليس من أباء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان أبا له لقال مرحبا بالابن الصالح النبي الصالح كما قالها إبراهيم وكما قالها آدم عليه السلام وهذا يدل على ضعف ما رواه النسابون من أن إدريس هو أخ نوخ وأنه بين نوح وآدم فإن هذا لا دليل عليه بل هذا الدليل الذي عندنا بظاهره يرد هذا القول ولا يعرف في كتاب أو سنة ان اسم ادريس اخنوخ وقد قال ابن عباس كذب الناسابون مستدلا بقوله عز وجل الم ياتيهم الم ياتيكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله فما بين ما يعني ما قبل ابراهيم و يعني الى عاد وثمود قوم نوح وعاد وثمود لا يعلمهم الا الله وما يذكره أهل الكتاب من ذلك يعني الدلائل الكثيرة تدل على عدم صحته قال ثم صعب بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل عليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا هارون فقال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى اتى السماء السادسه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المذي اجاء فلما خلصت فاذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه ثم فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي صلى فلما تجاوزت بك قيل له ما يبكيك قال ابكي لانه لا من بعث بعدي يدخل الجنه من امته اكثر مما يدخلها من امتي صلى الله عليه وسلم وذلك حبا في السبق الى الله عز وجل وحبا في كثره من يهتدي على يديه ومع ذلك فموسى عليه السلام لا يحسد ولا يحقد بل هو عليه الصلاه والسلام نصح للامه اعظم نصيحه وظل اشفقا على امه محمد صلى الله عليه وسلم وليس التنافس على الخير بسبب الى التباغض او الى التحاسد بل التنافس على الخير من اعظم اسباب الحب في الله والود الذي والنصيحه والشفقه والرحمه موسى عليه الصلاه والسلام هو الذي نصح لنا اعظم النصيحه ويعني له علينا حق عظيم لاجل انه السبب في تخفيف الصلوات الخمسين الى خمس فصلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خير الجزاء وفي روايه البخاري في كتاب التوحيد انه موسى كان في السابعه وان ابراهيم كان في السادسه وهنا ان موسى في السادسه وابراهيم في السابعه وهذا هو المشهور الذي في عامه الروايات وروايه البخاري في التوحيد من رواه شريك بن ابي نمر وذكر موسى في السابعه مما كان عدد العلماء من المخالفات في هذه الروايه وفي هذه الروايه وجمع ابن حجر رحمه الله جمعا طيبا بان قال انه يمكن ان يكون استقرار موسى في السادسه وصعد مع محمد صلى الله عليه وسلم كان المودي له الى السابعه وان ابراهيم استقراره في السابعه وانه اتى الى السادسه مستقبلا للنبي عليه الصلاه والسلام وهذا امر محتمل فان الارواح شانها اعظم من شان الابدان وفي روايه البخاري المذكوره فلما رفع ان النبي عليه الصلاه والسلام بكى موسى فقال ما يكفك فقلبن ان ترفع احدا فوقي وهو يدل على ان الارتفاع في المنازل يعني يدل على مدى القرب من الله وهذا فيه احتمال والله اعلم اعلم يعني هل هذا كل الانبياء السابقين مثلا نقول ان ان يوسف افضل من عيسى صلى الله عليه وسلم المذكور عند يعني كثير من اهل العلم من اهل السنه ان اولي العزم الرسل اكمل وافضل وان الترتيب بين الانبياء يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح و الاظهر التوقف بين عيسى ونوح والله اعلم بل نقول ان الافضل محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى, موسى لهذا الحديث الذي ذكرناه فينكى يكون ذلك خاصا بموسى أن ارتفاعه في هذه المنزلة دلالة على قربه من الله عز وجل إلا أنه كما ذكرنا هذا من الرواية التي تكلم عليها العلماء في رواية في كتاب التوحيد من صاحب المخارب رواية شريف بن أبي نمر قال ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فالى ابراهيم قال هذا ابوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح النبي صلى ثم رفعت الى سدره المنتهى السدره التي ينتهى اليها هذا ينتهى اليها ينتهي اليها ما ينزل من فوقها فيقبض منها وينتهي اليها ما يصعد من تحتها فيقبض منها يعني هي يعني مكان التقاء الاشياء النازله من عند الله تقبضها ملائكه عند سدره المنتهى واشياء صاعده من السماوات الادنى او من الارض تُقبض ايضا تقبضها ملائكه من عند الله سبحانه وتعالى عند سدره المنتهى يلتقون هناك ويقبضون ما امر الله بصعوده او نزوله وهي شجره, شجرة, شجرة سدره شجر نبق قال فاذا نبقها مثل قلال هجر النبق المعتاد ان هو مثل الزيتون او نحو ذلك ف نبق سدره المنتهى مثل قلال هجر ده زي الزير الكبير واذا ورقها مثل اذان الفيله ورق النبق اصلا وورق السدر ورق صغير النبي عليه الصلاه والسلام راى ورق سدر كاذان الفيله سدره المنتهى قال هذه سدره المنتهى واذا اربعه انهار نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت ما هذا يا جبريل قال اما الباطنان فانهران في الجنه واما الظاهران فالنيل والفرات انصرهما اي اصلهما في الروايه في انصراه صحيح النيل والفرات اصلهما في السماء وقد جعل الله عز وجل جزءا منهما في الارض لان اصل خلقه هذين النهرين في السماء وله يعني هي في السماء لهم اصل و يعني ايضا امتداد وجزء منهما انزل الى الارض بركه لاهل الارض ولذا هذه الانهار يعني من أفضل وهي من أنهار الجنة يعني أيضا هذه الأهار في السماوات تدخل الجنة وتنضي في الجنة يعني أقصد أنها من أنهار الجنة كما ثبت في الصحيف لذلك هذه الأنهار أنهار مباركة ولا تفنى بإذن الله تباركة تعالى إلى ما شاء الله عز وجل ما أهى فيه بركة عظيمة وعذوبة هذه الأنهار أعظم من غيرها من نعم الله عز لله على عبادي هذه الاحاديث على ظاهرها ولا داعي ولا يجوز ان تؤول مع انكار حملها على ظاهرها ف سنتوطنك لا لا هذه الانهار فعل راه النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد ان ان يقال ذلك وهذه الانهار سماها جبب النيل والفرات فكما ذكرنا في جزء منها انزل الى الارض قال ثم رفع لي البيت المعمور فما أُعطيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطره انت عليها وأمتك سبحان الله ان اللبن يغذي ما لا يغذي العسل ان العسل فيه شفاء وفيه نفع عظيم الا ان غذاء الانسان لا يتم بالعسل ونموه لا يتم بالعسل انما العسل كالحلوى ينتفع به كشيء حلو واما الغذاء الذي يقوم بالانسان فهو له 11 ف Nبيي واسام اختقال اختارت الفطره فقال هي الفطره انت عليها امتك ولو اختار الخمره لغوت امته الحمد لله الذي الهم النبي عليه الصلاه والسلام قال ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاه كل يوم فرجعت النبي عليه الصلاه والسلام من عظيم همته عليه الصلاه والسلام وعزمه على طاعه الله عذر القابل ان يصلي 50 صلاه كل يوم وليله ومن قصده ظنه بامته عليه الصلاه والسلام انه ظن انهم يطيعونه في صلاه 50 صلاه ان في كل يوم وليله وهذا والله من شرف الامه ان النبي صلى الله عليه وسلم ظن بها هذا الظن الطيب وعزم هو عليه الصلاه والسلام على الطاعه هذه الطاعه العظيمه 50 صلاه كل يوم وليله قال فرجعت فمررت على موسى فقال بما امرت قال امرت ب 50 صلاه كل يوم قال ان امتك لا تستطيع 50 صلاه كل يوم واني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجه فرجع الى ربك فاساله التخفيف لامتك ناصح امين عليه الصلاه والسلام نصح لنا ولد النبي عليه الصلاه والسلام ولد النبي عليه الصلاه والسلام نصحنا قال فرجعت فوضع عني 10 في روايات طين عنه خمسه فالظاهر انهما رجوعان وكل مره يخبر 5 والخمسه الذي تليها فهما 10 قال فرجعت الى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت الى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10 فرجعت الى موسى فقال مثله فرجعت فامرته ب10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فامرته ب5 صلوات كل يوم وليله فرجعت الى موسى فقال بما امرت قلت امرت بخمس صلوات كل يوم قال ان امتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم واني قد جربت الناس قبلك ولجدت بني اسرائيل اشد المعالجه فرج الى ربك فاساله التخفيف لامتك قال سالت ربي حتى استحييت ولكني ارضى واسلم قال فلما تجاوزت ناداني مناد ان قضيت فريضتي وخففت عن عبادي يعني امضى الله الفريضه بثوابها 50 50 ب 50 وخففت عن عبادي رحمه منه عز وجل منادي من عند الله ان الله تكلم بهذا الكلام ويعني المنادي نادى النبي عليه الصلاه والسلام بان الله قد قال لك ذلك ومن ذلك التصريح بنزوله توراكتا من ذلك بقى دي من ادلت دل على الاولى اللي فات بقى كله ده كان صعود الاشياء الرفع رفع عيسى وصعود الاعمال وصعود الارواح وصعود الملائكه وصعود النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج من ذلك التصريح بنزول تبارك وتعالى كما في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا حين ابقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له حديث صحيح طبعا لكن في الاستدلال على ذلك على العلو فيه نظر والله اعلم لان نزوله لا ينافي علوه عز وجل والله اعلم ويمكن يكون مجرد منزول مع معنى النزول يقتضي انه انه في علو ولا ينفي ذلك انه تبقى له صفه العلو فان نزوله ما عدم خلوه ما عدم خلو العرش منه و استمرار افعاله الاخرى التي دلت ادله الكتاب والسنه عليها لا منافسه بينهما لذلك قال اسحاق المرهويه ينزل ولا يخلو منه العرش وهذا وصيفه ساتي بيانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالوني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له وقد ثبت في ذلك احاديث كثيره عن نحو من 30 صحابيا وقد ثبت ايضا نزول تبارك تعالى لا تنسي من شعبان حديث صحيح او حسن ما ينحسن وعشيه عرفه ايضا حديث حسن وعند فناء الخلق حين ينزل الى السماء الدنيا فينادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار حديث الصور هذا وهو فيه ضعف وكذا نزوله تعالى لفصل القضاء بين عباده سياتي ايضا هو في اما نزول تبارك تعالى فهو في قوله وجاء ربك والملائكه صفا صف كما يشاء على ما يليق بجلاله وعظمته فسياتي ان شاء الله تعالى ومن ذلك تنزل الملائكه ونزول الامر من عنده وتنزل الكتاب منه تبارك تعالى قال الله عز وجل ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده وقال حكايه عنهم وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وقال تعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن تنزل الامر بينهن اي بين السماوات وقال تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل وما يدبر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق كتاب انزلناه اليك وهذا ذكر مبارك انزلناه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان انزلنا اليك الكتاب بالحق تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد قال ونزلناه تنزيل قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وغير ذلك من الأحاديث من الآيات وفي الصحيح عن ابن عباس رجل الله ونمع بلغ أبا ذر ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أن يخبر انه ياتيه الخبر من السماء وقد قا... تقدم هذه الذهيبه قوله صلى الله عليه وسلم ياتيني خبر السماء صباحا ومساء وفي الصحيح قال المغيرة هدي الله عنه اخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن رساله ربنا تبارك وتعالى انه من قتل منا صار الى الجنه عن فايت ربنا التي نزلت عن وفيه قال تعيشة رضي الله عنها من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يصمه السلام عليكم وفيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أيها الذنب أعظم ركر حديث إلى أن قال فأنزل الله تصديقها أنزل والذين لا يدعون مع الله إلى أخ إله أخ إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة ينزل الله إلى السماء الدنيا أي مكان يحوي الله تبارك وتعالى من قال أن ذلك يحوي ربه يحوي الله عز وجل الله ينزل إلى السماء الدنيا ولا تحيط به السماء ولا يحيط به أحد من خلقه ناقل الأخ كلام الإمام النووي في شرح مسلم في حديث الجارية أين الله قالت في السماء قال له وجهان الاول مذهبين وللمذهب الاول الايمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد ان الله ليس ان الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزه عن سمات المخلوقات والثاني تاويله بما يليق به فمن قال بهذا قال كان المراد امتحانها هل هي موحده تقر بان الخالق المدبر الفاعل هو الله وحده وهو الذي اذا دعاه الداعي استقبل السماء كما اذا صلى المصلي استقبل الكعبه وليس ك... وليس ذلك لانه ليس منحصرا في السماء كما انه ليس منحصرا في جهه الكعبه بل ذلك ان السماء قبلت الداعين كما ان القاع كعبه قبلت المصلين هذا الكلام كلام فاسد ومعلوم ان الامام النووي رحمه الله وغفر له قد نقل هذا التاويل الباطل الذي يعلم كل احد بطلانه ونحن لا نقول ان الله ينحصر في السماء او ان السماء تحويه فهذا الكلام معلوم ان هذا من الاخطاء التي وقع فيها الامام النووي رحمه الله بل من البدع التي يعني ذكرها في هذا الامر ثم ان قوله الايمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد معناه واجب هذا اعتقاد السلف وقد ذكر هو في مواضع اخرى ان السلف طريقتهم الانكفاف عن التاويل فاذا ثبت ذلك كان الواجب الانكفاف عن التاويل ومثل هذا الذي ذكر كلام منكر ولماذا يمتحنها النبي عليه الصلاة والسلام بكلام ظاهره البطلان هذا كلام فاسد وقد ذكرنا أن في لا تعني أنه تحويه السماء كما قال ابن سيمير رحمه الله أنه يصان عن الظنون الكاذبة قال القاضي عياد لا خلافة بين المسلمين قاطبة قاطبة فقيه فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم ان الظواهر الوارده بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى امنتم من في السماء ونحو ليست على ظاهريه بل متاوله عند جميعهم فمن قال باثبات جهه فوق من غير تحديد ولا تكيف ما المحدثين او الفقهاء والمتكلمين وده طبعا قول اهل السنه تاول في السماء اي على السماء زي ما قلنا التاويل الاصح اللي هو ايه ما هو دي هي دي ما فوقها هي فيه على حاجة علىنا كده احنا قلنا السماء عن ايه مصدر السماء العلو اه قلنا فيه السماء عن فيه العلو ان في السماء, في السماء هنا مصدر مش السماء المخلوقة فالمصدر ده مش مكان اصلا عشان نقول كده وده ظاهر والله عالم سماء يسمو سماء سموا يورى من قال من دهماء النظار المتكلمين من دهماء النظار المتكلمين وأصحاب التنزيه ينفى بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى تأولوها تأويلات بحزم اختفاء قال ويا ليت شئري من الذي جمع أهل السنة والحق كلهم على وجوب الإمساك عن الفكر في الذات كما أمروا وسكتوا لحيرة العقل واتفقوا على تحريم التكيف والتشكيل وأن ذلك تحريم من وقوفهم وامسكهم غير شاك في الوجود والموجود وغير قادهم في التوحيد بل هو على حقيقته ثم تسامح بعضهم باثبات الجهة خاشيا من مثل هذا التسامح كلام غلط اصلا يعني ايه تسامح الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ايه اثبت القران الذي اثبت يقول هل بين التكييف وبين اثبات الجهة فرق طبعا في فرق كلام منكر وهذه من دلات من من وقع في علم الكلام ومعلوم أن هذا الموضع أن أقرأه تفصيلا لأجل أن من يقرأ في صحيح مسلم قد لا يعلم أن هذه من أخطاء المتأخرين الذين خالفوا منهج السلف في هذا الباب سواء كان القياد إياد أو كان إمام النهوي وهذا خلاف عامة أهل السنة كيف يقال وهل بين التكييف وبين إثبات الجهاد فرق كل السلف يثبتون فوق لأن القرآن أثبتها وكيف يقول نتسامح ونخشى من التسامح في إذنك ما أثبتها القرآن نعود بالله كلام منكر ويعني شوء ظن بالقرآن والسنة وغفر الله لهم أن أعظم من بعه يعني يقول لكن إطلاق ما أطلقه الشر من أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على العرش مع التمثل بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصق في المعقول غيره وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء عسمة لمن وفقه الله تعالى وهذا الواجب أنه نثبت ما ذلك كتاب السنة وننزه الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل فهذا الكلام باطل ومنكر يجب رده هي مسألة فناء النار منقول عن ابن ثامية فيها ايه قولين ابن القيم رحمه الله نقل عن ابن ثامية بعد ما مات لان ان هو قال له هذه مساله عظيمه ولم يوجد فيها بجواب كان كان متوقفا وان كان هنا اثبت ذكر الجنه والنار انها لا تفنى نهائيا ولعل الكلام ده اللي هو في الفتاوى يعني احسن ان شاء الله واصح وسع كرسي يحيط سماكه الارض الكرسي موضع القدمين الكرسي مخلوق من المخلوقات اكبر من سماه الارض هل عيسى افضل من ابي بكر ده ما فيش نزاع بين المسلمين ان عيسى افضل من ابي بكر وافضل نبينا محمد افضل من جميع الاولياء ده واجب الاعتقاد به هل الذي في الدنيا من نهر النيل مجرد اسم اللي هو في الجنه لا بنقول ان النهر ده خلق في السماء السماء ووضع جزء منه في الارض ربنا انزله زي ما ربنا عاوز انزل الحجر الاسود من الجنه مثلا فانزل جزء من نهر النيل الى الارض وجؤر في الارض المجرى بتاعه والارض بتاعته والبركه التي فيها فذلك نهر مبارك وجه الدليل من ان الانديه تدل على العلوم من انه ليس في كل مكان وهو عز وجل قال وانه فوق العرش وفي روايات انه في السماء الملائكه عند ربها وقال فهو عنده فوق العرش ها اه نعم ولاحتق بعض الاساتذه بان لان اضجاع او نوم انما كانت رؤيا هذا كلام باطل الرسول كان مضطجعا في الحجر او نائما في الحجر ثم ايقظه الملائكه وليس انه كان مناما لو كان مناما لما انكره المشركون ذكر صاحب الراغب المختوم ان معنى النهرين ظاهران اي النيل والفرات ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ستنتشر زي ما قلنا الكلام ده تاويل غير غير ظاهر اكتبوا لما ثانيه الله يكرمكم اللي إن عايز يكتب سؤال يكتبه بخط لا يتعب العين حديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم استخراج قلبه له اثر في جسد النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر لها أثر في جسد النبي عليه الصلاة والسلام في أي الكتب قال الشيخ الإسلام التميع الشيك الأصغر من الشيك الذي لا يغفره الله كلام دي موجود أظن في الجزء العاشر من فتاوى الجزء العاشر من فتاوى يقول في بعض الكروت مكتوب عليها بيت شئر الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلاه هذا كلام لا يصح الله قال كل شيء سبحانه وتعالى ولا يعني ذلك انه ليست المخلوقات بحقائق المخلوقين حقيقه وحقيقه الرب غير حقيقه المخلوقين وطبعا الشعراء احيانا يتكلموا بكلام غير منضبط عقائديا يعني الملائكه مصيرهم يوم القيامه يدخو يعني هم حافين حول العرش ويدخلون الجنان على المؤمنين ومع المؤمنين يعبدون الله كما شاء ويفعل الله ما يشاء يقول البعض ان التكلم في قضيه علو الله على عرشه لا حاجه له لقله المعارض في هذه القضيه والله انا لسه اقول لكم ان الناس كتير جدا انا لسه اقول لكم الراجل كبير يقول يا ابني ربنا يا ابني في كل مكان ازاي قله المعارض وهو بيدرس سنتين ابتدائي اول صفحه في كتاب الدين سنتين ابتدائي ان الله في كل مكان ولا يغضب الله ده دي مشكله دوختني مع ابني محمد الاستاذ ان انا لا انا كتبت له ان الله علمه في كل مكان ان الله يرى كل مكان راح للاستاذ راح جاء قال له الاستاذ قال له وبرده هو في كل مكان مفيش فايده ولا هادو ولا بعت له الكتاب فهو طبعا الكتاب بتاع الوزاره بتاع الحكومه كفا ما وجود حاجه في كتاب الحكومه يبقى لازم هي تبقى ايه تبقى هي صح مع ان ده مش اعتقاد بتوع الازهر يعني مش ده اللي في الازهر بيقول نؤذي والله عن الزمان والمكان ولن نقول ففي ف... فوق السماء ولا خارج العالم ولا داخله ولا في كل مكان ده العلوليه الحلولو... بيقول كده ف فده اللي موجود في الكتب كل مكان ده الناس اللي مش فاهمه ولكن ده للاسف الشديد بيتدرس الاولاد لكام مليون طفل من اولادنا لينشؤوا على ان الله في كل مكان وكل اب وام مسؤولين عن كده ان هم يعرفوههم طب يعرفوه ازاي نجيب له الادله نحفظها له ونعرف الناس هذه القضيه فازاي القضيه دي لا, مخال... لا قله المعارض ده ده قضيه خطيره للغايه الحلوليه والاتحاديه دول انت ما انتش عارف ان هم موجودين بك... يعني بكثره في ا... ا... ا... ا... يعني ارجاء الصوفيه ده كلام خطير للغايه الصوفيه كثير منهم طاوله التحدي بالفعل يقولون ان فضه الرمان تقدم في هذه مساله كان شده الحاجه اليها في اوانتهم طبعا الرد على ذلك ان الاوان ان الاوانه دي محتاجينها اكتر مع كثره الجهات بيقول لماذا بسط المصنف هذا الكم الهائل من الادلة ما تلا واضحة علامه مميزه للغايه النهارده المساله دي علامه واضحه عند اهل الفارقه بين اهل السنه واهل البدع